قد جاءكم من الله نور وكتاب وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المثير لقد كفر الذين قالوا قُل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُضِلَّكَ وَلَكِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ <تصفيق> لا احد فمن يملك من الله إِنْ أَوَادَ وَللهمُقُس ثموك والال الأض و م يَهُلُّ لَكُمَا مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وقالت اليوم يغفع لمن يشاء ويعذب من يشاء il Yeah إذ جعلن فيكم كون... Corley a <coughs> وعلى الله فتوكلوا إن كنتم All <laughs> Oh! فلا تأسى على القوم الفاسقين <تصفيق> قَالَ لَا أُقَتِّلُ نَنك قَالَ إِنَّمَا يتقف bəlləhu لَوْلَمْ نَبَذْ نِي آدَمَ بالحق إل قربا مِنَ الْحَطِّ لَقُوَّمَ فُرَّانًا فَتَقُبُّ بِلَمِنْ أَحْدِقِ مَا to oh. جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أَبَا صَلَّىهُ ظُرَابِي يَمْسَحُ فِي الأَرْضِ يُرِي وَجْهَ كَيْفَ يُرِثُ أَتَا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 كتذن على بني إس ر أن النهُ م قتَلَ نفسا فَكَأَنَّمَا مَاتَ القَتْلَى ثُمَّ أَحْيَاهُمْ وَمَن أَحْيَاهُمْ Oh <laughs> هُمْ عَذَابٌ أليم يريد إن الله عزيز الحكيم judgment แต่ Theρι το va kuPO صعيم سبحانك يا كريم لحفين بول مج و أوصل 재미ensive Thompson <muchos>